وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يجلوان كانت لشرح توضيح الاحكام من بلوغ المرام الشيخ العلامه عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام يشتي نباب التامم مقدمة اصل التامم تامم فابدلت الهمزه ياء والتيمم لغة القصد كذلك التيمم يعني ما بس تي او أو وق قصدك وشرعا لا شرعي كولاي پروردگار مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص بريتيا لمسح كردني دمتاو لقل دستان بتي بزوي بشوازتي تايمتي والتيمم تيمومش مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ريقب إدراوة ياسايبودان دراوة تشريعك بقرآن خالي دوم لا لسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم سيمينيشان لا سيمينيشان لقياس يكمين قال تعالى القرآن خالي برؤية عضو بالله من الشيطان الرجيم فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ, منه. من طيباً لزريش فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهِ طَيِّبًا دستكانشتان أما دليله من السنة بلان بلقي السنة في أغنبر صلى الله عليه وسلم فكثرت في الأحادث الصحيحة زود فرمودي الصحيحين سنة ومنها مات مسلم أو كل صحيح مسلم من حديث حذيفه لحديث حديفي كريمان كصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. و ات خالکی با اما باید آوک ا مقابلی دست نیش اگر لمن جدی الما اگر آومن نده زیاب ماجره طحور طحور معنیه طحور معنیه طحور با فتحه و ات آو آوی که وادست و ات دست نیش وهو باجماع العلماء باجماع زاننج واما القياس بلا قياس فقال شيخ الإسلام شيخ الاسلام والحق أن التيمم على وفق القياس الصحيح او أي حق به كتيمم لسر قياس جراسته وقوتنا من مادتي الماء والتراب دروسوني اي وهيزي اي موتاني ايما لدو مادة يشأن أوى يشأن خالة فالتراب أصل الإنسان خالك بنرتي مرغوا درزبوني مرغوا والماء وحياة كل شيء والو جيان جيانبه مشتك وهو الأصل الطبيعي أوج بنرتي اللي هم طبعك وكان أصله ما يقع يقع به تطهير الأدنسى والماء وبعثني شد أواياه كواه بوي بيسكان بق بكتوا بريطير التي لا عو وفي حاله عدمه او العذر باستعماله بوي لكاتي نبوني يالكاتي نتوانيني بكاريناني كاتي جهزته كتبه كاتي عزره كتبه بوي بكاري بيني يكون لاخيه وشقيقه التراب فهو اولى بوه دبيتن أقرهاتو نيتواني بكاربيني يعني عزري أبو بكاربيني أو دبيت سيبكاتن لأخيه وشقيقه التراب يان بآوة يان بآوة بواسيسي بواسي خوله فهو أولا أما, أما الأستاذ سيد قطبي يقول برام سيد قطب رحمتي خدا إلى سربيتن كصاحبه تفسيري في ظلال القرآنه دفرميتن نقف أمام حرص المنج الرباني على الصلاة إما هالوسطيك دكين درباري حرصبونه صربوني منهجي خدايكبر وردقات لسال نوش وعلى إقامتها ولسال أداكرني نوش في, جمي... في وجه جميع الأعدار والمعوقات لك روانقية كوا همو كاته تسعوزرية كتابة هارتيبر عند تعذر وجود الماء حتى قرات ايو شد نكوت او عند التضرر بالماء يا وكو او او مكارنانيا وكا زرت بيبجيني ان هذا كله يدل على حرص المنهج الرباني على الصلاه او يانهموي حرصبوني من هذه خولاي لسرنيش بحيث لا ينقطع المسلم عنها لسبب من الاسباب او بهيزه كارك مسلمان واذهب يا جنايني بهيز هو قال بيت سررك ان هذا ما استطعنا ان نستشرفه من حكمه النص او او اساوتمان او حكمتك اي أو وقد تكون هناك اثار من الحكمه برامل أسرار لم يؤذن لنا باستجلالها فلله في لنما انتواني وكذلك بيانين برام خدايف الورد قال لشري خوي سندها حكمته سندها أسخاري تياها وهو من خصائص هذه الأمة وهو يجل تايب المندكاني أو أمتها ففي البخاري ومسلم وقعوا إلى بخاري مسلم والد وأعطيت خمسا لم يؤطهن أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أعطيت خمسا پنس بنا رقم درایتی پنس درایتی ن دروته چگله پیغمبرانی پیشمن یا ن دروته چگله امتان پیشمن جعلت لي الارض مسجدا من زوین مامو بیت بوتتی بو مسجد مسجد ایرکانا مسجدی اصطلاحیه و تا اسم مکان به بلکه مسجد ایرکانا شوینس زبردنا و تا هل سرهو زویک دتوانی تو کرنوشو بیتو زسبی و طهورة ولو أمود ذويش بكلاهوتتي بكلاهوتتي كلاهوتهوي وقمقابلي أو بزنوجي في هلبجي لئثن وشرع, وشرع في السنة الثالثة في غزوة بن المصطلق كان جنيت تشريع دانزا كان يتم ممكن لصالي ششميه لكاتي غزوه يغلى غزوه غزوه بني مستقل لما ضاع عقد عائشه كادك خلاوك كيف داعي عائشه زي قائله سلبي أو كاتي كادتي تشجعك ومكذوا بطلبه على غير ماء و جرام بلي قران فلمكذوا على طلبه على على غير الماء فنزلت اتمه و اتم مش دابزي استقاهات اسف الموري سطوهاش عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يؤطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل ادركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث وفي حديث حديث رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربة علينا طهورا إذا لم نجد الماء وعن علي رضي الله تعالى أنه عند أحمد وجعل التراب ليطهورا تعالى زابريك رو عبد الله رضي الله الرزيزي لفرمية سطهاشت زابريك رو عبد الله رضي الله الرزيزي لفرمية بيغمبلي قال صلى الله عليه وسلم فرمية أعطيت خمسا لم يعطهن أحد القبلي من بينسف تايبات من ديم درايته تي. ندرايته يشعج لأمتان بيجمن نيدرايته يشعج لبيغمبلي بيجمن عليهم الصلاة والسلام نصيرت بالرعب مسيرة شهر من خوائب الوردقار سريخ استوم باوين ما نجيك تلس بخريتنا وضلي دشمنا كم واي والتوفي يغنبر صلى الله عليه وسلم سنك أوسى دشمني يغنبر صلى الله عليه وسلم يجمع نقري لين دوره وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وَاذِى شَمَمُ بُكَاوَاتِى بُكَاوَاتُش بَيْنِ سُوزْدَ بُردُن شَيْنِ كِرْنُوش بُردُن وَطَهُورًا وَلَوْا طَبُوتُ وَقَاعِلَةُ تُصُنْكَ دَأُودُ زُورُشُه بَ زَوِيَكَش مُقَابِلِ أُوتُوَانِ تَيْمُومِي بِيَكِ فَأَيُمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ هَر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 ولفالمذاه على بيكو اليمان كلا صحيح مسلم وجعلت تربتها لنا طهورة إذا لم نجد الماء لحديث على بيكو صحيح مسلم هادوا لفما خولك أي بومة بوت طهورة طهورة وهذا وقت بكاليني إذا لم نجد الماء وعن علي رضي الله عنه بل انا اريد علي كن لا امام احمد رواتك دول ثمانه وجعل التراب لي طهورا وخولكي بويمه باداتي بو بو طهور واتا واتشعين ذنوج اعطيت نار اعطيت اعطيته شو اعطيته ما من المعلومه اعطيته مبني للمجهول ما من المجهول لكن يارنيا اي اعطاني الله تعالى وهذا خدايب الواردقال بيني بخشيوه خمساً بينز بينز هذا نعم أي خمس خصال وهذا بينز تايمة تماندي وقد صح أكثر من خمس لأنك روايات بحديش صحيح هذا الموزيات لها قال القرطبي ليس في هذا تعارض أول شيء يعني معارضية شيئا قلني فإن ذكر العدد لا يدل على الحصر كباز اجمارك دك معنى اوني حريز به حصر به تنى لو تارسويا يكم الرعب بضم الرأي وسكون العين والخوف والفزع وهذا الترس يقال رعب الرجل أرعبته رعبا أي ملأته غوبا وهذا الترسند والاسم الرعب مسيرة شهر يقال سار يسير سيلا ومسيرا يستعمل فعله لازما ومتعديا فلكشي كشي لازميش بكال ودتوالي بكالبي متعدي لازم وهو مفعول به نابتن يكتفي بالفاعل أما متعدي فإنه يتعدى إلى المفعول به والمثيره المشي ليلا او نهارا كدا مسيره وهذا الروج تنسبه شوبي يان بروجبي والنكته في جعل الغايه شهرة بوسي باسي من جلدك بوسي باسي زيادرناك أنه لم يكن بينه عليه الصلاة والسلام وبين أحد من أعدائه أكثر من شر بويل لنيوان في أغنبر الله عليه وسلم ولا ولبيني تجملكاني تنعم ما نقريك لنيواني هندهبوا المسجد لغة مفعل بالكسر قال السقلي ويقال مسيد وهو ضرب مكان من الثلاثي المجرد وموضع الصلاه ولا يقتصر به موضع دون الاخر كذا مسجد الفرقان اخوي اصطلاحينيك اسم مكان كبه تنمذ او بدل قاضي او لتواني وشر وشرعا فكل موضع في الارض فانه مسجد ده هش في لزوي سوزي موب بي كلاسي موب كل موضع في الأرض إنه مزج هش في هناك لزويها موتيا هموز جامز جوتا تربتها بضم التاء في طبيعة الأرض إن نقول أرض جيد تربة هي تربة يعني قضيتها طبيعة الأرض شواز زويك ورواطورا بفتح الطاء ما دم بفتحه فرقيه لقى بضمبي بضمبي واتكر ذلك بلان بفتحي واتأوي لسنيه شكا بفتح الطو وهو الطهور بذاته المطهر غيره وات لخدي خوي باكو باكو باكروشا فليصلي فليصلي يصلي فاللي يصلي خبره مبتدا والقول فاعليه اللي كان مبتدا متضمنا لمعنى الشرط واللام للأمر قال فاللي يصلي باء الغنائم فهنا غنيمة بريتيا لاتي بريتيا جمع غنيمة وهي ما حصل من الكفار بالحرب بإيجاف وركاب بريتيا لوي كوالبابا وركات وردجلكات الشر برام كما بابا الشر بابا ما يوقض من الحديث أو إلو فرموده ورجلية هذا حديث رديه فوائد جمع وأحكام مهمة نقتصر على البارز منها أو فرموده سودي قالك زورة بلام هندق لأحكا مكاني وردقين يكم تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائل الأنبياء وخصائصه كثيرة فيغنبر ما صلى الله عليه وسلم لو فرموناها تفضيل فيغنبر ما صلى الله عليه وسلم وفيغنبران تر عليه الصلاة والسلام وخصائصه كثيرة ولو اتعبت منتكاني شيء قالك زورة صنفت فيها الكتب ولعل بارتجي هذا ولا أوسعها الخصائص الكبرى الاستيطي تايبات من دي قولة كي قولة كاني اللي يجي خاونا كي نعمي استيطية يسمعوا تعدد نعم الله تعالى على العبد على وجه شكر لله درس إنسان نعمتك كان يخدها إيه بالوردكار لسر بنداء لسر بجميري بلام لسر روانجيه لروانجيه شكرا أنا بجيرينه بو خدها إيه بالوردكار شكرا إيه بالورد قران وين تعدوا نعمة الله لا تحصوها بلام أقرب بس بيش شكرا أنا يخدها إيه بالوردكار بو بل وأما بنعمة ربك فحدث وذكر الآلهة وذكر الآلهة فإن يعد عباده والشكر لله وبااسك الدنيا نعمتكاني خوي اخي خوي قاعد اخوي في البرتغال اما انا عند بيتا بنداتي واخوي في البرتغال ده بيته سباس بفضلي وكرمي على عباده بويك أون نعمت عندي بس المخشوة كوا أون نعمت دون نعمت شفانا هندا نعمت خاصة هندا نعمت عامة ساو جي لود أون نعمت أنا عامن خايف بالورد قال أغلب البشر بلامن دا نعمت يشتايبتها أو دا ولمن دا أو ينفقيله أو ين او ماليه أو مالينه إن الله تعالى قدرته نصر نبيه محمدا بالرعب خدا خداي بالورد بطوانا يخوي پیغمبر يخوي بسر خستو بسي بخستنا ترز بوناو دلید وشمنكي فا يصاب عدوهو بالخوف خواهد بروردگار دلید وشمنكي اتيله ده قابل بيصاب عدوه دي جمله دي تي ده قابل ولو كان بينهما مسر شهر اقل نيوان بيغمبر للنيوان دي جمله شي مانق ريق به الله خداي پروردگار ترشان دي خاطر وهذا من أكبر العون والنصر على الاعداء اوج دورترين يار مزيله را غورترين سرخره لزج دشمناني خداي پروردگار فانه عامل قوي اوجيان بريتيا لا الشوارز يج بقوته مهز عامله بقوته لروتي يفت في عض العدو وحتى يصاب بالانهيار بويدش دز بروخه دوجي ويرن كاريبتن وحد حدد بالشر بوسي باسي مانجيكي دو لانه لم يكن بينه وبين عدوه زمن حروبي اكثر من ذلك لكادي لكادي زانكاكاني لبيني بيير صلى الله عليه وسلم ولا قلج منكاني كان هام مانغريك ابوا بويا ناي مانغريكا اتوا سوارم ان الله تعالى تفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم حينما احل له الغنائم التي هي مكاسب الحروب الشرعية خدائ برور دجال فاضي خوي نعمتي خوي بس في صلى الله عليه وسلم دابا دو دوا حينما حلله له الغنائم كاد الغنيم يلبو حلال كردوا التي هي مكاسب الحروب الشرعية او يجلك سعة كاني شر بلان بشرعي وفوائد الجهاد الأعداد الدنيوية يجل سود من ذكاني زيادة جمناني خدائ برور كواب كان الدنيا بينما أكد الأنبياء قبله بينما كان الأنبياء قبله بلام بيغمبران عليه الصلاة والسلام بيج محمد صلى الله عليه وسلم إما لم يؤذن لهم بالجهاد يا وكو مولت يا ندرة وتلك والزهاد بكن أو أذن لهم ولكن لم يحل له الغنائم. يان إذ مولد دراون بلام بويان حلال نكرة أو غنيمتانة كوا حلال ببويان. وكانوا يج يجمعونها. بويا كوان ذكر ثم تنزل عليها نار. دواي ااا أجري على من السماء فتحرقها. أجري على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 تشرفك وجوريك بو محمد صلى الله عليه وسلم كواب عن جواز يكى شاملة بوهمومته بوهمومته نقبل قومك بين تواجبيات زيو بون تواجست النبي هرب كلب يقبلاني عليه صاد والسلام بيش محمد صم أوابه وعموم رسالته وكان كل رسول قبله لابدأوي بيش تر هر في عليه عليهم الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم إنما يبعث في قومه خاصة بتايبت بونة وكي خويدهات وفي زمن موقت محدد وبوكاته كساته جدياري كلاوبه أما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلان بيامكي محمد ما صلى الله عليه وسلم فهي الرسالة التي عمت جميع الناس أويان أو بياميك وابو قشت بشريت هاتوه قال تعالى خلاي الورد وردكار داد مي وما أرسلنك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا امتو من نارده بوصي بوهمو خلق بوهم بشريت بشيرا بوهي بشارت يامده ببهاشت ونذيرا بوهي أقدأ لشانكي دولة اقريت زننم خواهي قولة همولة اقمان لأقريت زننم بارزه وخواهي بالوردقار ببهاشتكي خواهي ما شاد بكات بل إن رسالته شملت الثقلين واروا فيامكي قشيرة بهمو خلقه حتى بو زن لابو واروا لابو وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ورسالته ممتدة حتى تقوم الساعة وروا بيام كشه ليش خيانة تاروز قيامة وما العموم والشمول في هذه الرسالة المحمديه إلا لما اودعها الله تعالى من عوامل البقاء وأو قجيريا وأو الشاملية أو فراواني أو قيام محمد صلى الله عليه وسلم بشوازك كوانيقل شوازكاني ما او أو دينية وعناصر الخلود وما اقامها عليه من قواعد الشمول والعموم ششم قوله في باقي الحديث الناس لا يشمل الجن ولا خلاف انه صلى الله عليه وسلم ارسل الثقلين ولعله من بابل تنبيه الاعلى على الارض كانت تكدريه لفلم تكدريه الناس باسي زني نكردوها بلان ان اورش بيت نيه كبير خمبرمان لبوت انسانا كانو لبوت زني زوانا كاوها بل ان لبوت اوي ديارة زيادر شيئا إنسانك إلا بدأوه نائمي الناس إيهنا حوتم إن الله تعالى سيظهر كماله فضي هذا النبيل الكريم وأروا خدايب الوردقار قوريه في أغنبار ما صلى الله عليه وسلم بدياده هو مقامه العظيم وأروا أو مقام برزيه دير للرشي باختياره للمقام المحمود كانت مقام المحمودية كمقام المحموديه وهي الشفاعة العظمى كشفاعدها هذول الشفاعة ما وهي الشفاعة العظمى التي يدافعوا كبار الرسل عليهم السلام عليه الصلاة والسلام. شفاعة جولة كما زوربي جورتي يهجم برا جورتي عليهم الصلاة والسلام هموي الدسن بو أو شفعة ذبكن بلام ناس تناها محمد النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل ما صلى الله عليه وسلم وتأخرون عنها أو أن تناها موي خوان بباش دخن بلام بيقبلها بباش دخيتن فتنتي إلى الرئاسة إليه الرئاسة وشربوا حينما يقبلوها بو ساركداتي وغورئي في دبره كاترك ورده فهزدو لله تعالى تحت العرش بالكرموش بو خداي پر وردگار نبال عرش خداي پر وردگار ويمجد ربه بمحامد بويا خواي پر وردگار تمزيدي خواي پر وردگار سفاس قزاني خداي پر وردگار بمحامد بشوازك يلهمه الله تعالى إياها خواي پر وردگار لظلي ثم يعطى له دعاء خائف الوردقان سي دواعق زي وتقبل شفاعته في ذلك اليوم وشفاعتك قبولك للروجا الذي يحمد فيه الله تعالى لو لو رجعك وحمدو سفاس جزالك ولئبر وردقادك ويحمده جميع الخلائق ولو هالتي مخلوقاته همو حمدو بزاري جزالك ولئبر وردقادك حينما شفع فقبلت شفاعته او كات شفاعتك قبلك لراحت الخلائق من شده ذلك اليوم بو اي خلتي همو استرحاتك لالا او رجعي اليوم الطويل العصيب كزور قلزه فانا المقام الذي قال الله تعالى فيه اوات خديب البردجار كمخاطبه يا ابن مندك صلى الله عليه وسلم دفمت ومن الليل فتا به نفله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا هشتم ان الارض كلها جعلت له ل امتي ماجلا خديب البردجار بكواوتي همي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا امهتك همي كل دوت مزقوت فيصلي في أي مكان تدرك الصلاه فيه ولو يوجد درس هناك بكاتن أو درستا فلا يختص به موضع دون غيره وتعبت من دي شيئا بلا شو إنك تطعني ليش بعيدة بينما غيرهم من الأنبياء بلام بيتجلوا بيعنبران عليهم صلوا وسلم غيري محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلون هم ولا أممهم إلا في أمكن خاصة بيا بيعنبران عليهم صلوا وسلم بيج محمد صلى الله عليه وسلم وروا أمم تكانش يعني نا تو يج نج نج ناتو عندك تنه لو معبدنا بشيء نيجا زعان نبتن شيء تعبت يخوان النبي ولذا جاب بعض الروايات هذا الحديث بول عندك روايات تلاتوا وكان من من قبل أن إنما يصلون أذكى ناسهم بل أوانى بجمل نيج عندك إلا كنيسة كانيا قال لهي ثمين رواه أحمد ورجاله الثقات وبرواية أخرى ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه هو روضه بويا بيا لرؤيه ولم يكن أحد يكون من, من الأنبياء يسكن يقوم بانه عليه بانه يقوم بانه يقوم بانه يقوم ببرزجايكي خوي مع وعموم الأرض بهذا الحديث مخصوص بما الشارع عن الصلاة من الأماكن مما سيأتي بيانه في موضع إن شاء الله تعالى من عموم الأرض أو بروداش تايبت منده بس بما الشارع عن الصلاة بون من الناس صلاة على المقبرة نيجي كل دول س المقبرة قبل قبر قبرستانكه نيكاو لزر زب الدام هو أو <تصفيق> باس إن الله تعالى يبشر أمر هذا النبي الكريم وأمر أمته إن الله تعالى يسر أمر هذا النبي الكريم وأمر أمته فجعل له صعيد الأرض طهورا خدايب الورد قال كانوا فرمانا كانوا في ما صلى الله عليه وسلم آسان كان وكان كشي آسان كردوا فجعل له صعيد الأرض طهورا بوزوي هاموية باقو باكيا وبيداناوة فقال كفرمية وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء أما إذا لم طهوراً, طهورا هم إذا لم نجد الماء أجرات وكما جاء في حديث آخر برامل في المجرات الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين دفعمت الصعيد زوي بريتيلتي دجنوي مسلمان اقل اوي ندوزو دو سالان ديبه كفر ملك امام بجار قديه روايات كل بينما الامه السابقه لا يطهرها الا الماء بل امتناي باشتر نغيرتها أو نبي فالتيمم والصلاه في جميع الارض هي خصوصيه خص الله بها هذه الامه وهذا التيموم لقد سرهم زبي أو تعبت من ذلك خداي فرورد قال أو تعبت من ذلك دعوا تخفيفا عنها لسلي السكر دعوا ورحمة بها بزيعة نواياك بأمته فله الفضل والمنة خداي فرورد قال الفضل والمنة تخوي لسلمان دا دا دا إن الأصل في الأرض الطهارة فتجوز الصلاة فيها والتيموم منها لا لا فتجود الصلاة فيها سبكي إن كل أرض يعظم ان كل أرض صالحة للتمم منها سواء كانت رملية أو صخرية أو سبخة رطمة أو يابسة وَتَعَالَىٰ إن كل أرض صالحة التي منها همو الزوية التي تعمل منها سواء من كانت رملية أو صخرية أو سبخة برد بيتن برد بيان راك بردشي كوروزيوك شاخاوي أو سبخة تن. سبخش قصدي بيوية الأرض التي تملأها الملوحة بريتيا لو الزوية كوا خيالية ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. بيا زوج أويناب إلا كمجلد على لي شندة. أو ز أو شو يان وشبيز جوازينية. دوازدم. يقولوا فأيما رجل هركس لا يراد به جنس الرجالي وعدهم بس بيتنها بياونية وإنما يراد النساء أيضا بل كما بس بي آفتتانشة فالنساء شقايق الرجال بواي آفتتانش خشت بياوانا وقلوا بأرمولي صائحات يا شيقة البانش لصيح جام الصغير هنا يتيوا السيدس دم قوله وجعل تربتها لما طهورا خالك أي بويمه بويتا باكو باك كده وا دليل على أن التم را... رافع للحدث هوش بلجية كوا تتم ر رافع حادثة النجم مبيحه شو كزواجية لبيني مبيح لجين لبرافع مبيحه واتبو تم تنهاي يجني يجيب يدكه لبوني يجيب دوم ده إلا تتم كيتوه بلام أجرافه بواته هل جري وكما أوقع اذن الله يحب ان يكون عمر يحب ان يكون عمر يحب ان يكون عمر يحب ان يكون عمر يحب عمر يحب عمر عمر يحب ان يكون عمر عمر يحب ان يكون عمر يحب ان يكون عمر يحب ان صيحة حنفي كان، وأما المشهور، بلام لقولي مشهور من مذهب من مذهب عناقلتي، والمالكين والشافعي فإنهم مبيع لا رافع، ولكنه قول ضعيف لأنه بدل الماء ولو أحكامه. لا بل كان مالك كان شاف كان ظل مبيحه كان مبيع بيت ممتنه يجيبه يجيب هذاك لا بون يجيبون ده زار التيمم بكو اگر اود ندوز يوا بل تيمم لا شويه ني ااو احكام خويه المشهور من مذا امام احمد من مذا الامام احمد او مشهور بمذهب امام احمد رضي الله عنه ان التيمم يكون لنجاسه البدن نفرمت تيمم لبوسه لبو تيمم يكون لنجاسة البدن والرواية الأخرى أنه لا تيمم لها دفرمي لابو أوية مثل إمام أحمد تيمم لابو السياء لابو هي هرتي سايك للاش يبو لبدن يبو للرواية لا لا تيمم لها لا تيمم لها لأن الشرعة إنما ورد بالتيمم للحدث دون النجاسة دفرمي لابو لابو حدثها التواتة ونجلبوا بيسي لشة بيسبيتن لش بيسي قصدي يعني بيسي شيء بدني وهو قول لأمة الثلاثة واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وهو قول الراجح تنبيه اختصر المؤلف من الحديث على ذكر خصوصيتين أما ثلاث الباقية وهي حل الغنائم والشفاعة الكبرى لراعة الناس من الموقف وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة فلم يأتي بها وقد أتينا على شرحها وبيانها سبحانك اللهم بحمدك شد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخن دعوانا أن الحمد لله رب العالمين